بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد فهذا هو مجلسنا الثاني والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي للإمام ابن النجار رحمه الله تعالى وهذا المجلس المنعقد في هذا اليوم السبت الثالث والعشرين من شهر جماد الأولى سنة أربع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نتدارس فيه ما قرره المصنف وأورده رحمه الله تعالى في باب النهي عقب انقضاء الفصول والمسائل المتعلقة بالأمر بدءا من تعريفه وانتهاء بجملة من مسائله التي انتهت في مجلس الشهر المنصرم، فنتدارس اليوم في هذا المجلس بعمل الله المسائل المتعلقة بباب النهي سائلين الله التوفيق والسداد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدين وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب النهي مقابل للأمر في كل حاله وصيغته لا تفعل ابتدأ رحمه الله بتعريف النهي ومعلوم عندكم كما تقدم مرارا أن الأمر والنهي مناط التكليف وما جاءت الشرائع في كل ملة إلا بأمر ونهي فمن ثم اعتنى الأصوليون جدا بهذين البابين أعني الأمر والنهي فإن ما يتعلق بالتكليف وإيجاب الواجبات وحد حدود الله وتحريم المحرمات إلا من خلال هذا الباب الذي يورث استنباط الأحكام بقدر الدقة في فهمه والعناية به بل قيل إن أول تكليف لآدم عليه السلام وأمنا حواء في الجنة كان مجتملا على أمر ونهي لما قال الله عز وجل لآدم وحوى فكلا منها حيث شئتم رغدا فكلا منها ولا تقرب هذه الشجرة قال فكلا ولا تقرب. فكان أمرا ونهيا وهذا أمر متقرر في الفطر وفي العقول السوية أنه إذا صدر تكليف فإنه إما أن يكون مطلوبا للفعل أو مطلوبا للترك ومن ثم انقسم التكليف إلى هذين البابين اختصر المصنف رحمه الله حديثه هنا في باب النهي بإزاء ما أورده في باب الأمر بنسبة كبيرة وهذا صنيع جل الأصوليين فإنهم عندما يستوعبون مسائل الأمر يختصرون ذلك جدا في النهي بالإحالة على عكس ما تقدم في الأمر فيقول الغزالي مثلا في المستصفى وكل مسألة في الأوامر لها وزان في النواهي وأخذ ذلك عنه ابن قدامة رحمه الله في الروضة فقال اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إذر لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير فهم يقررون أن ما يحتاج إلى إفراد واستقلال بذكره في مسائل النهي قليل وإلا فعامة ما تقدم في الأمر يمكنك استخراج ما يتعلق بالنهي منه على العكس بدءا من الحد فإذا كان حد الأمر اقتضاء فعل أو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء أو على العلو ما تقدم معكم الخلاف فيه فأنت تقول في النهي طلب طلب الترك إذا كان هناك اقتضاء الفعل فتقول هنا اقتضاء الترك وإذا كان هناك الأمر يثمر إيجاب المأمور أو الطلب اللازم له فالنهي وبعكسه فإنه يقتضي طلب الترك إلزاما أو التحريم من حيث الأحكام الشرعية إذا كان الحديث هناك في الأمر يتكلم عن اقتضاء الفورية في الامتثال فالنهي آكد ومن باب أولى أن يقتضي الفور وإذا اختلفوا هناك في الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه فحقيقة النهي وقضيته كما سيأتيكم في آخر الباب أنه يقتضي التكرار والدوام على الامتثال لأنه لا يصدق في النهي الامتثال إلا بالدوام فمن قال لك لا تفعل كذا فأطعته واستجبت لنهيه يوما واثنين وثلاثة وبعد خمسين يوما من امتناعك عن الشيء الذي نهاك عنه وقعت فيه فإنك تعد مخالفا فقضية النهي تستلزم دوام الامتثال فثمة أمور ينفرد فيها النهي وإلا فعامة المسائل حتى المسألة المشهورة هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تقرر مثله أيضا في النهي مع الفارق اليسير أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع أضداده والنهي عن الشيء يقتضي الأمر بأحد أضداده أيضا لحقيقة الامتثال وقضيته التي لا تتحصل أو لا تقع إلا على ذلك النحو فما يتقرر هنا يتقرر أيضا في النهي على حد سواء مع الفوارق اليسيرة التي يشيرون إليها فماذا يبقى يبقى التركيز على قضيتين وهي فرع عن أصل جوهري أن النهي في الشريعة أشد من الأمر وما معنى أشد هنا ليس معناه العسر ولا الحرج ولا التضييق في الشريعة لا معناه القوة التي تستلزمها صيغ النهي ودلائله وما تثمره فإنه أبلغ ولهذا فإنهم يقولون عند التعارض إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر لقوته وإذا كان النهي بإزاء الأمر كان الأحوط عند الفقهاء الميل إلى النهي تغليبا له رعاية لما يستلزمه النهي أو ما يترتب عليه فعلى كل حال هذا جملة ما يذكرونه هنا قال النهي مقابل للأمر في كل حاله وما تقدم أيضا من كلام الآئمة كالغزالي وابن قدامة واضح في هذا المقصود لكن ها هنا سؤال وتقدم ذكره في الأمر إن كنتم تذكرون هذه الأفعال التي تقتضي تقتضي الترك وصيغتها صيغة أمر مثل دع وترك وذر وكف هل هذه أوامر أو نواهي قال أمسك عليك لسانك كف عن كذا وذروا ما بقي من الربا هل هذه أوامر أو نواهي ما طيب نحن نعاملها في أبواب الأصول معاملة الأمر أو معاملة النهي ولا خلاف أن الصيغة افعل وفعل في اللغة موضوع لفعل الأمر لكن المعنى النهي لن يطلب الكف عن الشيء فهم في هذا المقام يعاملونها بحسب الصيغة أو المعنى بحسب الصيغة فهي أوامر وإن كانت تقتضي الكفة والترك والمنع من الفعل لكنها تدرج هناك في باب الأوامر وتجري عليها قواعد وأحكام ومسائل باب الأمر لأن الصيغة تحكمها فتعامل هناك. ولهذا مرة معكم أن تعرف ابن الحاجب وابن السبكي وغيرهم لما عرفوا الأمر اقتضاء فعل غير كفٍ. فهم يستثنون ما كان يقتضي الكف أما صيغة افعل التي هي كف وترك ودع وذر وأخواتها فإنها تعامل معاملة الأمر قال رحمه الله وصيغته لا تفعل يعني صيغة النهي فعل المضارع, الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية فإنها نهي في الحقيقة لكنها لا تنحصر في هذه الصيغة لا تنحصر في هذه الصيغة فإنك في كل لفظ يفهم منه بأسلوب العرب المنع عن الشيء فإنه يقتضي نهيا عنه ومثال ذلك ما لو ورد الفعل مقرونا بوعيد فإنه يقتضي الكف وإن لم يقل لا تفعل فإذا جاء أمر في الشريعة حكم اقترن بوعيد فاعله أو لعنه أجاركم الله فإنه يقتضي الترك لعن الله من ذبح لغير الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ولم يقول في الآية هذه لا تشركوا فإنه يقتضي النهي عن الشيء وهذا أيضا واضح ومثل النهي عن الشيء نفيه الشرعي كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو في معنى لا تصلوا صلاة بغير قراءة فاتحة الكتاب وقوله لا نكاح إلا بولي فهو بمعنى لا تنكحوا نكاحا إلا بولي فهذه صيغ النفي التي تتسلط أو توجه على الأسماء الشرعية أو ما يسمونه بنفي الحقائق الشرعية هو نفي ولكن دلالته دلالة النهي عن الشيء فقوله صيغته لا تفعل يقصد الصيغة الأم في باب النهي هو الفعل المضارع المسبوق بلا النهي وله دلائل وصيغ أخرى تدل عليه نعم أحسن الله أليكم قال رحمه الله وتريد لتحريم وكراهة وتحقير وبيان العاقبة ودعاء ويأس وإرشاد وأدب وتهديد وإباحة الترك والتماس وتصب وتصبر وإيقاع أمن وتسوية وتحذير ما هذا؟ قال تريد لتحريم وكراهة وتحقير إلى آخره ما هذا؟ معاني النهي المعاني التي تحمل عليها صيغة النهي لغة أو شرعا لغة أو شرعا لغة وشرعا يعني هذه محامل صيغ النهي لغة ووردت أمثلتها في الشريعة فلما يقول وتريد يعني صيغة لا تفعل التي قال وصيغته لا تفعل وتريد أي الصيغة لهذه المعاني التي ذكرها تماما كما صنع في الأمر قال وتريد صيغة تفعل لوجوب وندب وإباحة وإرشاد إلى آخره كل ذلك تقدم وهنا قال تريد لتحريم وكراها عدد جملة من معاني النهي وأورد أولا المعنى الأصل الذي هو محمل النهي في الحقيقة التحريم وباقي المعاني مجاز ومعنى هذا أنه حيث وردت صيغة النهي في نصوص الشريعة فإنها تحمل على الأصل إلا إذا صرفته قرينة لمعنى آخر فينصرف بما دلت عليه القرينة العكس يمكنك أن تقول إن من يحمل صيغة النهي في بعض نصوص الشريعة على غير التحريم فعليه, فعليه الدليل والإتيام بالقرينة لأن الأصل حمل النهي على التحريم فمثلا قال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا هذا وليقعد في بيته هذا نهي فلا يقربن فلو قال قائل هذا النهي للتحريم فمن أكل الثوم أو البصل يحرم عليه شهود الجماعة في المسجد وقال آخر بل النهي ها هنا للكراها فلو جاء وحضر وصلى في المسجد وفي فمه رائحة الثوم والبصل فصلاته صحيحة لكن مع الكراها أي القولين أرجح التحريم لأنه على الأصل ومن المطالب منهما بإثبات مذهبه الذي صار إليه القائل بالكراهة فلو تناظر اثنان او تناقش في المسألة فقال احدهما النهي للتحريم وقال الاخر بل الكراهة فالمدعي للكراهة عليه الدليل فلا بد ان يأتي بقرينة فيورد هنا ما يريده الفقهاء من ان القرينة ربما كانت بعض الوقائع او بعض القراء او سياق الحديث او علته الواردة في النص فانها لا ترقى مثلا الى الحمل على التحريم في قوله فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم أو بنو آدم هذه هي القرائن التي تصرف فلو لم تثبت لبقي الأمر على أصله وها هنا تبقى كثير من المسائل الفقهية التي يختلف فيها الفقهاء محلا لتجاذب الأنظار ومبنى النظر فيها على هذه المعاني قال ترد لتحريم وهذا هو الأصل كما تقدم وأمثلته كثيرة وأجل الأدلة وأعظمها لأعظم المحرمات على الإطلاق في الشريعة الشرك بالله قالوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذه صريحة في التحريم ولا سبيل لحملها على الكراهة قط ليش لا سبيل لأنه لا توجد قرينة تحمل النهي عن الشرك بالله عز وجل من التحريم إلى غيره لتضافر الأدلة القاطعة وتواترها التي دلت على التحريم فيبقى على أصله الكراهة كمثل ما تقدم قبل قليل فلا يقربن مسجدنا هذا بالنسبة لآكل الثوم والبصل التحقير يعني يأتي النهي عن الشيء لا تحريما له بل تحقيرا لشأنه في قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم هذا ليس للتحريم الدنيا مباحة فيما أباح الله فقول لا تمدن عينيك مقصوده تحقير الدنيا في نظر صاحبها بيان العاقبة يعني أيضا تأتي صيغة النهي أو النفي لا لتحريم ولا لكراها بل لأن العاقبة لا تكون كما يتصورها قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لبيان العاقبة أن العاقبة إنما تكون وبالا على ذوي الظلم الدعاء كل فعل مضارع يطلب فيه العبد من ربه أن يكف عنه شيئا أو يصرف عنه شيئا فإنه يستخدم صيغة النهي ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الصيغة لا تفعل لكن لا أحد يقول إن هذا نهي لأن العبد لا ينهى ربه بل يطلبه ويدعوه ويسأله وضابط ذلك أن يقول بعضهم إن كانت صيغة لا تفعل التي اصطلحنا على أن صيغة النهي إن وردت من الأدنى إلى الأعلى فهي دعاء وطلب وإن وردت للمساوي فهي التماس وإن وردت من الأعلى إلى الأدنى فهو نهي وأعلى ما يكون صدور النهي هو صدوره من الشارع آيات القرآن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في ذلك كل صيغة لا تفعل تأتي على لسان الأعلى إلى الأدنى كالأب لأولاده يقول لا تفعل وإذا جاء الإبن يلتمس رضا أبيه فيقول لأبتي لا تغضب علي أبتي لا تعاقبني هو ما ينهاه لأنه من الأدنى إلى الأعلى إنما هو طلب فإذا كان بين العبد وربه سمي دعاء وإن كان بين الابن وأبيه أو البنت وأمها أو التلميذ وشيخه فلما يلتمس أحدهم هذا من شيخه من أبيه من أمه لا تغضب علي لا تفعل كذا لا تحزن إنما هو طلب لا يحمل معنى النهي بمعنى التحريم أو الكراهة كما تقدم قال ويأس يعني أن يؤس المخاطب من الشيء لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم في خطاب الله لأهل النفاق بالمدينة لا تعتذروا هذا ليس نهي حتى نقول حرام عليهم أن يعتذروا ولا تقول هو للكره ولا شيء من المعاني السابقة إنما هو ليوقع اليأس أنه لا سبيل لهم إلى الاعتذار مما قد وقعوا فيه بشر صنيعهم وكفرهم ونفاقهم الإرشاد هذا عبادة يحملونه في يحملون فيه النهي المتوجه إلى ما كان من الأدب في الخطاب في التعامل كمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تساؤل وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وتبدأ لكم الله عنها فهو في مقام الإرشاد الأدب في مقام التعامل بين البشر ولا تنسوا الفضل بينكم في مسألة النكاح ورد المهر بعد الطلاق ان كان قبل الدخول قال ولا تنسوا الفضل بينكم فهذا تأديب للأزواج في مقام الفراق التهديد وهذا كثير لما تقول لشخص لا تفعل كذا فأنت بنبرة التهديد تحمله على ترك ما هو مقبل عليه تريد إبعاده عنه إباحة الترك لا تفعل تأتي للإباحة وليس للإلزام فإذا قرأت إباحة الترك سيرد إلى ذهنك النهي بعد الأمر كما قلنا هناك الأمر بعد الحظر لم يحمل على الوجوب ولا الاستحباب بل لإباحة الفعل، فكذا هنا عكسه. إباحة الترك متى تكون؟ قالوا كالنهي بعد الطلب بعد الأمر أن يأتي أمر ثم يأتي النهي عنه، فيكون دلالة النهي رفع الطلب السابق، فيبقى على الإباحة. الالتماس التي تأتي من المساوي من الطرف إلى الطرف المساوي له. لأننا قلنا إن النهي إن كان من الأعلى إلى الأدنى فهو نهي وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو طلب وإن كان مساويا فهو التماس كما بين الأخي وأخيه والرجل وصديقه فيقول له لا تفعل كذا التماسا لا أمرا ولا طلبا التصبر يعني يأتي صيغة النهي ليس المطلب المطلوب الكف عن الشيء إنما حمل المخاطب على التصبر وهذا لا شك أنه متعلق بالصيغة والسياق يضربون له المثل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه في الغار لا تحزن إن الله معنا فهو لا ينهاه عن الحزن فلو حزن كان آثما إنما هو يصبره صلى الله عليه وآله وسلم إيقاع الأمن أيضا نهي يأتي, يأتي للتأمين والتطمين وهذا أيضا يأتي بالسياق كمثل قول الله سبحانه وتعالى للكليم موسى عليه السلام لا تخف إنك من الآمنين لا تخف نجوت من القوم الظالمين فهذا لإيقاع الأمن التسوية أيضا كما تقدم هناك في الأمر يأتي الأمر لا للطلب ولا للفعل بل للتسوية بين الفعل وتركه إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا قالوا هناك فاصبروا دلالته على التسوية إذا تقابلها قوله ولا تصبروا فهو نهي أيضا يراد به التسوية قال أخيرا التحذير يأتي النهي للتحذير من فعل المنهي عنه لا لتركه ولا للإلزام به كمثل وصية يعقوب عليه السلام لا تموت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا تموتن ولا ينهى على الموت الموت حاصل إنما هو يحذر من الموت على غير الإسلام نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن تجردت فلتحريم هذا الأصل إن تجردت ما هي الصيغة لا تفعل صيغة النهي إن تجردت عن ماذا عن القرائن وهو التي يسمونها النهي المطلق كما يقولونك الأمر المطلق يعني غير المقييد بقرينة إن تجردت فللتحريم هذا المذهب وعليه المذاهب الأربع كلها وهو الراجح عند الكافه أن الأصل في النهي للتحريم الصيغة فيه إذا تجردت عن القرينة حملت على التحريم لأنه الحقيقة وما عداه فمجاز يفتقر إلى شاهد أو قرينة تدل عليه نعم سن الله أريكم قال رحمه الله ومطلقة عن شيء لعينه أو وصفه يقتضي فساده شرعا وكذا لمعنى في غيره كبيع بعد نداء الجمعة لا عن غيره لحق آدمي كتلق ونجش وسوم وخطبة وتدليس فيصح طيب هذه ربما كانت أجل مسائل النهي في بابه عند الأصوليين وهي التي لا وزان لها من مسائل الأمر ولا يقابلها شيء يمكن أن تقيسه عليه أو تعكس تقريره في الأمر لتقرره في النهي هنا وهي مسألة اقتضاء النهي الفساد هل النهي يقتضي الفساد بمعنى إذا ورد النهي في الشريعة عن أمر ما ففعله المكلف عبادة كان أو معاملة هل فعل الشيء المنهي عنه يعتبر فاسدا لأنه جاء النهي هذا مبني على جوابك عن السؤال هل النهي يقتضي الفساد وها هنا يقرر الأصليون هذه القاعدة ويضربون لها المثال ويشرحونها بأتم بشرح ولأنها من مفردات مسائل النهي التي لا مثيل لها في الأمر تقرر ببسط وتقرر أيضا بتوضيح وللمذاهب الأربعة فيها مسالك يتفقون في بعضها ويختلفون في بعضها والمصنف رحمه الله لأن الكتاب مختصر أوجز العبارة قال رحمه الله ومطلقة ما هي هذا عطف على قوله فإن تجردت فلتحريم ومطلقة ما هي صيغة لا تفعل يعني إن وردت صيغة النهي مطلقة يش يقصد بمطلقة أيضا غير مقيدة بشيء من القرائن الصارفة قال ومطلقة عن شيء يعني ورد فيها النهي عن شيء لعينه أو وصفه يقتضي فساده شرعا إذن على المذهب إن ورد النهي عن الشيء لعينه أو ورد النهي عن الشيء لوصفه فإنه يقتضي فساد إيش فساد المنهي عنه فساد المنهي عنه كمثل النهي عن الصلاة بعد العصر فصلى ركعتين تطوع ما حكم هذه الصلاة باطلة كنهيه عن الصوم يوم العيد فنذر أن يصوم يوم العيد لم ينذر يوم العيد لأنه سيكون نذر باطل لكن نذر شيئا وعلقه فوافق يوم العيد، نذر إن ولدت زوجته إن حضر غائبه قدم المسافر إن تحقق له شيء أن يصوم ذلك اليوم فوافق يوم عيد فجاء النهي عن صوم يوم العيد صريحا صحيحا في السنة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا صيام أيام التشريق في الحج مثله هذا النهي هو النهي عن صوم يوم العيد فلو صام فصومه باطل لأن النهي يقتضي الفساد هذا مقتضى المذهب أن النهي سنقرر المذهب ثم نعود إلى بيان موقعه من المذاهم قال رحمه الله النهي عن الشيء لعينه كالنهي عن نكاح زوجة الأب فلو عقد جاهلا أو عامدا عقد نكاح على زوجة أبيه والله يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف فهذا عقد باطل لأنه جاء النهي عنه جاء النهي عن البيع والشراء بعد النداء الثاني يوم الجمعة فصعد الخطيب المنبر وألقى السلام فأذن المؤذن النداء الثاني يوم الجمعة وأخونا داخل للمسجد بعدما شرع الخطيب في خطبته فوجد بائع المساويك عند الباب فأعطاه ريالات وأخذ سواكا هذا عقد وقع بعد النداء الثاني يوم الجمعة والنهي في الشريعة ثابت فهذا العقد الذي وافق نهيا يقتضي فساده ومعنى الفساد هنا أنه ممتلك السلعة ولا البائع الثمن عقد فاسد لا يترتب عليه أثره من تملك المبيع وانتقال الثمن إلى حوزة البائع وهكذا وستقيس على هذا أمثلة جمّة سواء في العبادات أو في المعاملات فإنها على هذا النحو المتقدم ذكره قال رحمه الله مطلقة عن شيء لعينه يعني إذا جاء النهي عن الشيء لعينه كما قلنا كنكاح زوجة الأبي أو وصفه جاء النهي عن الشيء لا لعينه بل لوصفه قالوا كمثل صوم يوم العيد النهي ليس عن الصوم لأنه صوم بل لأنه يقع في يوم العيد قال يقتضي فساده شرعا قال وكذا لمعنى في غيره كذا يقتضي النهي الفساد إذا وقع النهي عن الشيء لا لذاته ولا لوصفه بل لمعنى في غيره قال كبيع بعد نداء جمعة هنا لو تلاحظ النهي ما جاء عن البيع لأنه بيع ولا لوصف في البيع البيع من هو حيث بيع ما فيه وصف نقتضي ليس كالصوم يوم النحر أن الصوم يوم العيد وقع في وصفه متصل بيوم العيد وستأتي بيان المعنى أو العلة الواردة فيه قالوا كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة المعنى في غيره ما هو هو الانشغال الحاصل بالبيع والشراء عن حضور الجمعة وسماع الخطبة الواجب سماعها فهذا البيع مقتضل للانشغال فهو لأمر آخر وهو التفرغ للجمعة والتهيؤ لها والانصات للخطبة إذا كان الحاضر للخطبة المنشغل عنها بلهو يسير مهدد باللغو فكيف بالمنشغل بالبيع الشراء والإمام يخطب فهذا آكد قالوا فهذا لمعنى غيره ما معنى قوله وكذا لمعنى في غيره يقتضي الفساد كذلك النهي هنا يقتضي الفساد قال كبيع بعد نداء جمعة إذن ذكر ثلاثة أحوال يقتضي النهي وفيها الفساد. إن وقع النهي عن الشيء لعينه أو لذاته. والثاني إن وقع الشيء إن وقع النهي عن وصفه لا عن ذات الشيء بل وقع النهي عن وصفه. الثالث إذا وقع النهي عن شيء لمعنى في غيره ولكل مثال كما تقدم. ثم قال رحمه الله لا عن غيره. يعني لا يقتضي النهي الفساد. إذا وقع النهي وعن غيره إيش يعني عن غيره عن أمر خارج عن المنهي عنه ما وقع النهي عن ذات المنهي عنه بل عن أمر خارج عنه فتحصلت لك صورة أتيت فيها بشيء ليس منهيا لكنك تلبست فيه بشيء منهي فمن ينظر إلى تلك الصورة يرى شيئا مشروعا لكن فيه تلبس بأمر ممنوع فوقع النهي عن شيء لأمر خارج خذ مثالا واضحا شخص صلى وعليه عمامة حرير أو لابسا خاتم ذهب فلو نظرت تقول هو متلبس بأمر منهي النهي عن لبس الذهب للرجال وعن لبس الحرير لغير حاجة هذا لابس عمامة أو لابس خاتما من ذهب فلم تقول صلاته باطلة لأن النهي الذي وقع فيه هذا المصلي ليس شيئا متعلقا بذات الصلاة ولا بوصفها ولا بشرطها بل بأمر خارج عنها إيش يعني؟, يعني لبسه للحرير حرام داخل الصلاة وخارج الصلاة ولبسه للحرير حرام منهي عنه داخل الصلاة وخارج الصلاة فها هنا انفكاك بين فعل المنهي وبين الصلاة التي هو فيها فهنا لا يقول الفقهاء إن صلاته باطلة لأنه لابس ثوب عمامة حرير أو لابس خاتم ذهب فهذا لا يبطله لأن النهي هنا لم يقع إلى ذات المنهي بقال بل لأمر خارج ثم قال لا عن غيره لحق آدمي إن كان في العقود لا في العبادات إن كان في المعاملات ووقع النهي عن أمر خارج فإن فيه حق آدمي تثبته الشريعة فإنه لا يقتضي الفساد أعطاك أمثلة كتلق ونجش وسوم وخطبة وتدليس فيصح كل بيع وقع فيه تلق الركبان أو وقع فيه النجش أو وقع فيه سوم الرجل على سوم أخيه أو وقع فيه خطبة الرجل على خطبة أخيه أو وقع فيه تدليس كل ذلك عقد صحيح كيف صحيح؟ قال لا تناجشوا قال نعم نهى عن النجش عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض نعم نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه نعم نهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه السوم والخطبة وبيع النجش وتلقي الركبان قال عليه الصلاة والسلام لا تلق الجلب فمن ابتاعه فإذا أتى سيده بالسوق فهو بالخيار إلى آخر الحديث وقال نهى عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان كل هذا ثابت بأدلة صحيحة يقولون هنا وقع النهي لا عن البيع في النجش وفي تلقي الركبان وفي التدليس ولا عن عقد في سومه على سوم أخيه ولا خطبة إنما وقع لحق الآدم يعني نهى عليه الصلاة والسلام عن خطبة الرجل على خطبة أخيه لحق أخيه ونهى عن سومه على سومه لحقه كذلك ونهى عن التدليس لحفظ حق أخيه في العقد ونهى كذلك عن تلقي الركبان والنجش لما يترتب عليه من الغبن إذا فهمت ذلك فلا يشكلن عليك أن الشريعة أثبتت الخيار في مثل هذه العقود فمن باع في نجش أو في تلقي الركبان فالخيار له ثابت خيار الغبن ثابت في هذه الصور قال الفقهاء إثبات الخيار فرع عن صحة العقد ولو كان باطلاً محتاج إلى خيار، فأثبت الخيار له، فإن شاء رجع، فطالب بحقه، وإن شاء تنازل فأنض العقد، هذا دليل على صحة العقد، فحاصل ما أورد المصنف رحمه الله من الصور أربعة، النهي عن الشيء لذاته أو لعينه، والنهي عن الشيء والنهي عن الشيء لوصفه، فهذان النهي فيهما يقتضي الفساد. الصورة الثالثة النهي عن الشيء لمعنى في غيره كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة قال لمعنى, لمعنى مرتبط يعني مؤثر لمعنى آخر وهو مسألة الحضور للخطبة وسماعها قال فإنه أيضا يقتضي الفساد الصورة الرابعة النهي عن الشيء عن غيره لتعلق حق الآدمي به قال فيصح العقد وفي المقابل فإن الشريعة تحفظ حق من يخشى تضرره من تصحيح العقد بإثبات الخيار ونحوه هذه الصور الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي مقتضى مذهب الحنابلة وهم يتفقون مع بقية المذاهب في صورتين وينفردون بصورة أو اثنتين فاتفقت المذاهب الأربعة بل كافة العلماء من المذاهب على الصورة الأولى أن النهي عن الشيء لعينه أو لذاته يقتضي الفساد النهي عن الشرك عن السرق عن الكذب عن قول الزور يقتضي الفساد النهي في العبادات لذاته أو في العقود لذاته أيضا يقتضي الفساد فمتى وقع العقد المنهي عنه فهو باطل ولا أثر له واتفقوا عن أن النهي إن تعلق بأمر خارج عن المنهي عنه فإنه لا يؤثر في صحته ولا يقتضي فساده هذان الطرفان متفق عليه ما بين الفقهاء في المذاهب الأربعة أو دعنا نقول في الجملة في الغالب عند الكافة لأنه قد يخالف بعض فقهاء المذاهب اجتهادا لا مذهبا فتبقى الصورتان في المنتصف النهي عن الشيء لوصفه والنهي عن الشيء لمعنى يتعلق به غيره ما ما موقف الفقهاء قال النهي عن الشيء لوصفه قالت الحنفية ومعهم بعض وأصحاب المذاهب كأبي الخطاب من الحنابلة النهي عن الشيء لوصفه لا يقتضي الفساد بل يقتضي صحة المنهي وفساد الوصف طالما وقع النهي عن الوصف فالفساد للوصف أما الذي توجه إليه النهي فليس باطلا ولا فاسدا مثل صوم يوم العيد عندما يقول الجمهور لو نذر ووافق نذره يوم عيد فلا يصم لأنه منهي عنه فقول الحنفية لو نذر يوم العيد فصام فصومه صحيح قبيح يلزمه بالنذر المضي فيه ويقول الجمهور بل لا يصم لأنه منهي عنه تقول الحنفية أنه ليس عن صوم العيد بل عن المعنى فيه والوصف وهو أمر منفك فهنا النقاش بينهم في هذا الوصف هل يقبل الانفكاك فينفرد بالفساد قالت الحنفية نعم حتى الربا المنهي عنه يصح والفساد فيه للوصف وهو الزيادة فلو باع درهما بدرهمين فالبيع هنا صحيح لأنه يمكن تصحيحه العقد صحيح ويؤمر برد الدرهم الزائد الذي وقع فيه النهي والتحريم وهو الربا فإذا رده فقد تخلص من المقتضي للفساد وهو الوصف والزيادة فصح العقد قالوا بيع درهم بدرهمين وصوم يوم العيد وأمثالها هي عقود صحيحة والفساد فيها للوصف لا للعقد ذاته فهذا تقريرهم وهو مما خالفوا فيه الجمهور أما الشافعية والحنابلة والمالكية فعلى ما تقدم ذكره يبقى السؤال يبقى أن بعض الفقهاء لهم تفصيل آخر فرق الطوفي مثلا وهو من أجود من تكلم عن مسألة اقتضاء النهي الفساد في شرحه لمختصره رحمه الله وله فيه تحرير جيد منصح بالرجوع إليه فرق رحمه الله بين الوصف اللازم والوصف غير اللازم فيقول إن كان النهي عن وصف الشيء اللازم فإنه يقتضي الفساد وإن كان عن وصفه غير اللازم الذي يمكن الانفكاك فهو مع الحنفية في عدم اقتضائه الفساد فبيع درهم بدرهمين الوصف يمكن انفكاكه فتصحح العقدة وترد الدرهم الزائد صوم يوم لا يمكن انفصال الصوم عن ظرفه الزماني الذي يقع فيه فيقتضي الفساد فيوافقهم في جزء من تقرير مذهبهم ويخالفهم في غيره وأما مسألة النهي عن الشيء النهي عن الشيء لشرطه فهو كحكم وصفه كذلك مما يذكره الحنابلة أيضا وتفردوا بتقريره فكأن الحنابلة زادوا على المذاهب الأخرى في مسألة النهي عن الشيء لشرطه ووصفه فقرروا فيه الفساد ووافقوا فيه بعض المذاهب النهي عن الشيء لشرطه كنهي كشرط الطهارة للصلاة وشرط ستر العورة فقالوا مثلا فرق فرق بين ما إذا صلى ولابس عمامة حرير وقلنا قبل قليل في المثال هذا أمر خارج عن الصلاة فالصلاة صحيحة ويأثم ليش يأثم؟ للبسه عمامة الحرير فرق بين هذا وبين من لبس إزار حرير أو ستر عورته بحرير فهنا تبطل الصلاة لماذا؟ لأنه تعلق بشرط وهو ستر العورة فلما قالوا عمامة حرير قصدوا لفظ العمامة لأنه لا يتعلق به ستر عورة بخلاف ما لو قلت ثوبا فربما يكون المقصود بالثوب الجزء الأعلى من الجسد مما ليس تغطيته شرطا أو العورة فيقولون العمامة وكذا قالوا لبس الخاتم من الذهم لهذا القصد وفرق أيضا بين ما لو توضأ بماء مغصوب فصلة فصلاته توضأ بماء مغصوب وصلى فصلاته صحيحة ليش صحيحة لا غير صحيحة لأن النهي وقع في أمر متعلق بطهارته والطهارة شرط من صحة الصلاة فصلاته غير صحيحة طيب توضأ من إناء مغصوب أو استعمل إناء مغصوبا صلاته صحيحة الماء ماء لكنه أخذ آنية مغصوبة فحمل فيها الماء وتوضى آثم باستعماله الآنية المغصوبة ففرق بين إناء مغصوب وماء مغصوب فرق بين الثوب حرير وعمامة حرير ينظرون إلى ماذا ينظرون إلى توجه النهي وعلاقته بما نقرر حكمه الصلاة مثلا الطهارة عقد النكاح عقد البيع ارتباط هذا النهي بهذا العقد أو العبادة التي نحن فيها فإن كان متوجها لذاتها فقد اقتضى الفساد متوجها إلى صفتها إلى شرطها عند الحنابلة أيضا اقتضى الفساد عند الحنفية لا إن كان لأمر خارج فإن كان الأمر الخارج هذا غير مرتبط لا وصفا ولا شرطا فهو لا يؤثر فالعقد صحيح والعبادة صحيحة يبقى الخلاف أين؟ خلاف العمل الأكثر بين الفقهاء هو في تصوير المسائل هل البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة داخل في النهي عن الشيء لأمر خارج متعلق به أو لصفة لازمة له أو عن نهي شيء لذاته هل الربا منهي عنه لذاته أو عن وصفه اللازم هو الزيادة هذا الخلاف الذي سيبقى متداولا فإذا وجدت في كتب الأصول ضرب بعض الأمثلة ستجد في بعضها منازعة هذا المثال لا يصلح هنا بل هو من النهي عن الشيء لذاته أو لشرطه أو لوصفه اللازم إذا فهمت هذا رعاك الله فيمكن تلخيص مذهب الحنابلة كما يعني يذكره كثير من الحنابلة وستجده أيضا واضحا ومختصرا وبأمثلة جلية في كلام الشيخ من عثيم رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول وفي شرحه إياه ذكر فيها خلاصة قال قاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا اثنين أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا قال مثال العائد إلى ذات المنهي عنه ويعطيك مثالي لكل واحد في العبادات وفي المعاملات مثال النهي العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين وانت سمعت قبل قليل أن بعضهم يذكره في النهي عن الوصف وهنا قلت لك أت التفاوت في ضرب الأمثل؟ قال النهي عن ذات المنهي عنه في العبادة صوم يوم العيدين ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة إلى ذاته النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني مما تلزمه الجمعة وسمعت أن قال عن لمعنى في غيره. قال ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن بيع النداء الثاني يوم الجمعة ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط لصحة الصلاة فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها ثم قال ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع. فإذا باع حملا لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه قال ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها أخيرا ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لأن النهي لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه فتبين بهذا تفريق فقهاء الحنابل بين الصلاة في البقعة النجسة والمغصوبة وبين الصلاة في مكان فيه منكرات فالصلاة في بقعة مغصوبة أو نجسة باطل لأن النهي عن النجاسة أو الغصب متعلق هنا بشرط الصلاة وهو طهارة المكان أو إباحته وبينما لو صلى في مكان به منكرات قال كصور دوات الأرواح وغيرها ففي هذه الصورة الصلاة صحيحة لأن النهي لم يتعلق بذات الصلاة بل بأمر خارج قال البهوتي في كشاف القناع تصح الطهارة في مكان مغصوب بخلاف الصلاة ليش؟ تصح الطهارة في مكان مغصوب بخلاف الصلاة لأن الطهارة في المكان لا ارتباط بها لكن الصلاة في المكان فهذا جزء من تفريقهم وتقريرهم بناء على القاعدة قال تصح الطهارة في مكان مغصوب بخلاف الصلاة قال لأن الإناء والمكان ليس شرطا للطهارة فيعود النهي إلى أمر خارج أشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب قال وأيضا أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المقصوبة فتحرم بخلاف مسألتنا قال المرداوي أيضا في تصحيح الفروع وأما إذا كان محرما يتكلم عن الشعر الموصول في الرأس إذا كان محرما مع طهارته فهو محل الخلاف المطلق أحدهما تصح قال قلت وهو الصواب لأنه لا يعود إلى شرط العبادة فهو كالوضوء من آنية الذهب والفضة وكلبس عمامة حرير في الصلاة قال المرداوي أيضا في الإنصاف فائدة كل هذا عند الحنابلة تقرير على قاعدة المذهب قال فائدة لو لبس عمامة منهيا عنها أو تكة ما نعم الحبل الذي يربط به الإزار في وسط اللابس قال لو لبس عمامة منهيا عنها أو تكة إيش يعني منهي عنها مغصوبة مسروقة حريرا بلا إذن صاحبها صحت صلاته على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم خلاص قال ولو صلى وفي يده خاتم ذهب أو في رجله خف حرير لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب وهذا كما قلت لك فيما يقرر الأصليون هنا من باب أن تقرير النهي وارتباطه بهذه القاعدة أمر يتكرر وقوعه فهم يمعنون النظر في ارتباط النهي المتوجه هل هو بذات الشيء الذي نبحث عن حكمه صلاة طهارة عقد بيع نكاح أم هو متوجه إلى شرط من شروطه أو صفة من صفاته أم هو لأمر خارج لمعنى يتعلق بغيره أم هو منفك الجهة وإن كان في الصورة عندك له الترتباط به ومن أمثلة الخلاف الشهيرة مسألة طلاق الحائض هل يقع ويعتبر أو لا يقع ولا يعتبر النهي الذي ورد في الشرية عن طلاق الحائض جعلهم يقولون عنه طلاقا بدعيا ومحرما الخلاف بينهم فيما لو وقع هل يحتسب فمن قائل لا لأنه منهي والنهي يقتضي فلا عبرة به ومنهم من قال بل هو واقع مع الاثم فيأثم به الرجل لكن الطلاق وقع بدليل أمره عليه الصلاة والسلام لابن عمر بمراجعة امرأته التي طلقها وهو حائض فهذا وأمثاله قلت لك هو الذي يترتب عليه النظر نكاح المشركات النكاح بلا ولي هذا من النهي عن الشيء لذاته فلو وقع فهو نكاح فاسد ولا تنكح المشركات حتى يؤمن لا نكاح إلا بولي البيع بعد النداء الثاني ومن الجمعة والوضوء بماء مغصوب تقدم معك أنه من أمثلة النهي عن الشيء لغيره ومنهم من قال إنما هو لأمر مرتبط به النهي عن الأمور المحرمة لذاتها وعيانها كالنهي عن الشرك والكذب والسرقة صوم يوم العيد وإيام التشريق هل هو من النهي عن الشيء لذاته أم لصفته أم لمعنى في غيره كما قال المصنف هنا الأقرب والله وعلم أنه من النهي عن الشيء لوصفه اللازم الذي يرتبط به يعني فكل ربا فيه زيادة هذا وصف اللازم وكل يوم عيد يصام يقع فيه الوصف الذي جاء من أجله النهي وهو الإعراض عن ضيافة الله لعباده في العيد وفي أيام التشريق فهي أيام ضيافة يأكل فيها العبد ويشرب فجاء النهي عن ذلك وما عداها فقد تكون لأمر خارج النهي عن بيع الطعام قبل قبضه هل هو عن ذات البيع أم عن وصفه أو عن أمر خارج أو لمعنى في غيره تتفاوت كثيرا أنظار الفقهاء في تقرير هذه المسائل للبيان في أي صورة تندرج وللفائدة يا كرام فإن من أجود من تكلم عن قاعدة اقتضاء النهي الفساد مع ما هو موجود في كتب الأصول وممن جلاها بالذكر ويحسن الرجوع للفائدة إليها الإمام الحافظ العلاء صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلاء الشافعي أفرد فيها رساية في هذه المسألة سماها تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد أو في اقتضاء النهي الفساد كتاب مطبوع عدة طبعات ومتوفر أيضا على الشبكة والحافظ العلاء رحمه الله يبدع فيما يفرده من مسائل في التصنيف فقهية كانت أو أصولية أو حديثية فجامع المرسيل جامع التحصيل في أحكام المرسيل من أجود ما كتبه المحدثون في كلام المحدثين عن أحكام المرسل وحالاته وأحكامه كتابه المجموع المذهب في قواعد المذهب في القواعد الفقهية والأصولية من أجود ما كتبه المتأخرون في القواعد الفقهية والأصولية والأشباه والنظائر كتابه رحمه الله في حديث نظم الفرائد فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد حديث سهوي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وضمنه فوائد أصولية وحديثية وفقية من أجود أيضا ما كتب في شروحات هذا الحديث الشريف فهذا مرجع من أراد تحرير المسألة لا غنى له عن النظر فيه الإمام القرافي رحمه الله أيضا في الفروق في الفرق السبعين أورد فيه الفرق بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية وبين اقتضاء النهي الفساد في أمر خارج عن الماهية ومن مراجع المسألة في غير مظنتها التي قد لا يفطن لها بعض طلبة العلم ما قرره الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم في أثناء شرحه للحديث لحديث عائشة رضي الله عنها من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو ورد واستطرد رحمه الله فقرر فيه تقريرا جميلا محررا في مسألة هل إنه يقتضي الفساد؟ تفريعا على قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فهل معنا رد مردود فاسد لا يقبل فانطلق وقرر القاعدة وضرب لها أمثلة رحمة الله على الجميع نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والنهي يقتضي الفور والدوام ولا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك النهي يقتضي الفور والدوام بل حكي إجماعا أن النهي يقتضي الفور بخلاف ما تقدم في الأمر ففيه خلاف تقول حنفية والحناب الماثن يقتضي الفور يقول لا يقتضيه بل يجوز التراخي أما هنا فقلت لك هذا عائد إلى قضية النهي في حقيقته فلو قال لك أبوك أستاذك مسؤول أنت تحت إمرته أيا كان قال لك على سبيل التوجيه والإلزام لا تفعل وبقيت مستمرا في فعل ما نهاك عنه دقيقة اثنتين ساعة ساعتين يوما يومين وقد نهاك ووجهك بعدم الفعل فإن هذا يعد مخالفة صريحة ولا تقول بلا بلغني سمعا وطاع لكن من الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون مخالفة فدل هذا على أن النهي يقتضي الفور والتأخر عنه يعد تراخيا ومخالفة وعصيانا بخلاف الأمر أمر فيصح أنه لم يفعل على أنه سيفعل لاحقا غاية ما ستقول عنه إنه متأخر حتى من يقول بالفور يعد ذمه أو ملامته في التأخر لا في عدم الامتثال أما النهي هو يطلبك بالكف عن شيء أنت قائم عليه فما لم تفارق تلك الهيئة ستكون مخالفا فحقيقة النهي وقضيته يقتضي الفور ويقتضي أيضا دوام الامتثال بمعنى التكرار يعني لا يكفي أن تمتثل مرة أو يوما أو ساعة فإنك لو امتثلت ستين سنة من عمرك ثم وقعت في المنهي عنه مرة فيصدق أنك خالفت وعصيت كالمستجيب والممتثل في النهي مثلا عن شرب الخمر وعن السرقة وعن الزنا وعن, وعن وعن وعن ومضى شطرا من عمره ممتثلا بالكف والترك ثم وقع وغواه الشيطان فزل فيصدق عليه أنه خالف أنه عصى ولو مرة فهذا دل على أن النهي يقتضي دوام الامتثال هذا معنى قوله رحمه الله والنهي يقتضي الفور والدوام حك يا قلت لك لعدم تحقق الامتثال في النهي إلا بالدوام والفورية إلا ما ينقل عن بعض المحققين كالإمام القاضي أبي بكر الباق والإمام الرازي ليس مخالفة في حقيقة المسألة بل في تقريرها فيقولون النهي إما دائم وإما غير دائم مثال النهي الدائم الزنا مثلا والسرقة والشرك بالله هذا نهي دائم والنهي غير الدائم النهي المؤقت قالوا مثل صلاة الحائض نهي الحائض عن الصلاة قال دع الصلاة أيام إقرائك ترك الصلاة للحائض فهو نهي مؤقت قال فمثل هذا لا تستطيع أن تقول إنه يقتضي دوام الامتثال فتقرير للقاعدة ماذا قالوا قالوا النهي للقدر المشترك بين النهي الدائم وغير الدائم وعندئذ لا تقول إنه يقتضي الدوام أجاب الجمهور بأن ما ضربوه من مثال في النهي المؤقت لا يخالف حقيقة النهي لأنك تقول حتى في فترة التأقيد فإن الحائض مطلوب منها ترك الصلاة على الدوام يعني في فترة ما جاء فيه النهي ولا في غيره قال رحمه الله في الجملة الثانية ولا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك فهمنا أن النهي عن الشيء يقتضي تركه على الدوام طيب ماذا لو قيد لك النهي بمرة قال لك لا تفعل هذا مرة لا تفعله مرة فقيد النهي بالمرة جمهور العلماء وكافة المذاهب على أن النهي يقتضي الدوام ما لم يقيد بمرة فإذا قيده ها حمل على المرة يعني يصدق الامتثال بمرة لأن هو الذين هاك مرة وقرر الحنابلة فيما تفردوا به عن باقي المذاهب أنه يقتضي أيضا تكرار الترك ولهذا قال هنا ولا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك والأكثر والكاف أن النهي المقيد بالمرة يسقط بالمرة فلهذا وقع فيه الخلاف ولما ذكر ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع وذكر هذا الخلاف قال رحمه الله ما لم يقيد بالمرة النهي، فإن قيد بها حمل عليها هذا عند الكافة ثم قال وقيل قضيته الدوام مطلقا والتقييد بالمرة يصرفه عن قضيته قال السيطي معلقا على كلام ابن السبكي وحكى في جمع الجوامع أنه للدوام مطلقة قال شراحه وهو غريب لم نره قال فلذا حذفته فنفاه من النظم رحمه الله وأسقط هذا المذهب القائل بدوام الامتثال في النهي مطلقا المقيد بالمرة وقد علمت أنه طريقة الحنابلة ومذهبهم في المسألة نعم أحسن الله أليكم قال رحمه الله ويكون عن واحد ومتعدد جمعا وفرقا وجميعا هذه آخر مسألة ختم بها رحمه الله باب النهي قال ويكون عن واحد ومتعدد النهي إما نأتي عن منهي واحد أو عن أكثر من شيء واحد يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض هذه كم واحدة ما أحد منكم عدها قال الله سبحانه وتعالى لا تجس لا, لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب فيأتي النهي أحياناً عن شيء واحد فيكون هذا النهي عن أمر مفرد ويأتي أحياناً عن أكثر من شيء متعدد ثم هذا النهي عن المتعدد إما أن يكون النهي عن الجمع أو عن الجميع أن يكون النهي عن الجمع أو عن الجميع المقصود بالنهي عن الجمع أن تجمع بين الأمور المنهية فالمنهي عنه الهيئة الاجتماعية لا حقيقة الفعل مثل النهي عن الجمع بين الأختين في النكاح والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ويدخل في ذلك المرأة وبنت أخيها والمرأة وبنت أختها فالنهي عن الجمع فليس المقصود أن تجتنب الزواج من هند وخالتها فلا تتزوجها لا هي ولا الخال المنهي عنه الجمع بينهما فلو تزوجت إحداهما صح ذلك فهنا النهي عن ماذا عن الجمع وأحيانا يأتي النهي عن الجميع وهذا واضح يأتيك النهي عن عدة أشياء لا على سبيل الجمع بل على سبيل الجميع، فكلها منهي مثل لا تحاسد ولا تناجش ولا تباغض ولا تدابر جاء النهي عنها كلها عنها كلها فلا يصح الانفراد بوحده قال رحمه الله ويكون النهي عن واحد وهذا كثير في الشريعة ومتعدد، ثم فصل المتعدد قال جمعا وفرقا وجميعا جمعا كما قلت لك الهيئة الاجتماعية كالنهي عن الجمع بين الأختين في النكاح. أو بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أما جميعا النهي عن الجميع كالنهي عن السرقة والربا والزنا وقتل النفس التي حرم الله والشرك بالله وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم والفرار يوم الزحف والسحر كل ذلك منهي عنه جميعا لا جمعا المنهي عنه جميعا يعني المنهي عن أفرادها جميعا ولو أتى بواحدة منها فقد عصى ووقع في المخالفة الشرعية أما النهي عن المتعدد فرقا قالوا فهو كالنهي النهي عن الاختراق دون الجمع عكس الصورة الأولى النهي عن المتعدد جمعا هنا النهي عن المتعدد فرقا قالوا كنهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة قال لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا المقصود أن يشرك القدمين في لبس النعلين أكرمكم الله والمنهي عنه هنا ما هو النهي عنه الفرق وليس الجمع فهو عكس صورة الجمع بين الأختين هنا المطلوب الجمع بين النعلين أكرمكم الله فلو أفرد إحناهما وقع في المخالفة تنبيه أخير هنا قال بعضهم إن مثال النهي عن المتعدد جميعا كالزنا والربا والسرقة لا حاجة إلى ذكره لأنه يدخل في النهي عن واحد بمعنى أنك لو نظرت فالنهي عن الحسد وحده مقصود لذاته والنهي عن السرقة والربا والزنا ونحوه إنما أراد التفريق فالاصطلاح بين قولك النهي عن الجمع أو النهي عن الجميع حتى يتحقق لك ما بينها من أمثلة ويرد على هذا مثلا تخريج فقهي في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه هل هذا نهي عن الجمع أو عن الجميع إذا قلت عن الجمع يجوز لك فعل أحدهما وإذا قلت عن الجميع فالمنهي عنه كل واحد على انفراد يعني هل هو مثل الجمع بين الأختين في النكاح فإذا تزوجت هندا تركت أختها أو العكس يعني يجوز إما أن تبول في الماء فقط أو أن تغتسل فيه إذا بال فيه آخر فقط أما جمعهما تبول وتغتسل لا هذا معنى النهي عن الجمع أنه لا يتحقق لك النهي إلا إذا وقعت في الأمرين البول والاغتسال وإذا قلت لا النهي عن الجميع فالنهي عن البول مقصود لذاته ولو انفرد والنهي عن الاقتسال بماء تبول فيه أحد مقصود لذاته وهذا هو الصحيح لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فجاء النهي عن الاقتسال وحده وإن لم يقع فيه البول تم هنا حديث المصنف عن النهي وهو تمام حديثه رحمه الله تعالى عن هذين الركنين الأمر والنهي ويكون مجلسنا الشهر المقبل إن شاء الله في باب العام وهو شروع في باب جديد عظيم من أبواب دلالات الألفاظ نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والهداية والرشاد والتوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين